وكم من قرية أهلكناها فجاهبأ سنابيات فجاهبأ سنابيات أوهم قاينون فما كان دعوهم إذ جاءهم بأسنا ذا إلا ذا أَنْ قالوا إلا أن قالوا ما كننا ظالمين، فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولا نسألن المرسلين، فلنقصل عليهم بعلم، وما كننا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيش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 قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقرون ومتاع إلى حين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 إنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوء آتيهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم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 إنهم اتخذوا الشياطين أولي ذاء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا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 يا بني آدم إنما يأتينكم رسول منكم يقصون عليكم آيات فمن التقا فمن التقا وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عن هذا أولادك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولا هذائك أنالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا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 كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخرىهم قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فأتهم عذابا فأتهم عذاباً ضعفاً من النار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 لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى ينج الجمل في سم الخياط وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مهد ومن فوقهم غواش وكذلك نجز الضالين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 بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون ذنب بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أرصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم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 قد خسروا أنفسهم قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ان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 حتى إذا أقَلَّت سَحَابًا فَقَالَنَّ سُقِنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ سُقِنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ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 من ربكم على رجل منكم لينذركم لينذركم ولتتقوا ولا عليكم ترحمون فكذبو فجئناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين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 قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكنني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أَو عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّنُذِيرَكُم وَلَكُمُ الْعِبْرَةُ فَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَذَكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَ فِرْعَوْنَ وَلَا تَعْتَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ذا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لا الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم إلا أن قالوا من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 ما لكم من إله غيره؟ قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشيائهم ولا تبخس الناس أشياء ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط تويدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عنها وجا اذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم الله انظروا كيف كان عاقبة المفسدين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 قرية نذأ أول تعود الن في ملتنا قال أولكنك رهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في مللكم بعد إذ نجنا الله منها وما يكون لنا ذ أن نعود فيها إلا أيشاء الله ربنا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 أخذنا أهلها بالبأساء والضرا إلى علهم يضرون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا حتى عفوا وقالوا قدما الساء فأخذناهم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 لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَلَبُوا وَلَكِنْ كَلَبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَأَنِ يَأْتِينَ بَأْسٍ لَبِيَاتٍ وَهُمْ نَائِمُونَ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 أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها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 موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فأنهم كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ذا أن لا أقول على الله إلا الحق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 قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لا أجر قالوا إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين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 وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيل سناءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده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 وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الردز قالوا يا موسى ادع لنا ربك قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عن الردز لنؤمن ان لك لنؤمنا لك ولنرسلنا معك بني اسرائيل فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُهُ إذَا هُمْ يَكْثُرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَلَبُوا بِآيَاتِنَا فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَلَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّتْ مِيقَاتُ رَبِّهِ فَتَمَّتْ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً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 فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَاعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَى صَاعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أُوْلَى الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي صَطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِلِسَانَاتِ وَبِكَلَامِ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 سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وَإِن يروا سبيل الرشد لا يتخنوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخنوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَوْ خُوَارُ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ س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 ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحيناها إلى موسى ذا إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا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 وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُونُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدُخُولُ الْبَابِ سُجَّدًا وَدُخُولُ الْبَابِ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا وَإِرْغِلَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رجزاً فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ إل تأتيهم حيتانهم إذ يعدون في السبت إذ إل تأتيهم حيتان يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتي كذلك نبلوهم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 ان جئنا الذين ينهون عن الصلو وأخذنا الذين ظلموا واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فلما عتوا مما نوه عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين واذا اتلنا ربك ليبعثن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 فخلف من بعدهم خلف ولد الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيُغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ ألم يؤخذ عليه مثال الكتاب ألا يقول على الله إلا الحق ودرس ما فيه وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذ نَطَقْنَا الْجِبَالَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خذوا مَا بقول واذكروا ما فيه لعلكم تتقولون وإلَّا خذ ربكَ مِنْ بني آدمَ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أَلَّا سُبِّي رَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا وكنا ذرية من ضعيف أفتهم لكونا بما فعل المبطنون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 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَلَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ ل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 وَأَنَّ سَائِيَ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَدْرُوهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا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 فاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون اي ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون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 إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيب لكم فدعوهم فليستجيب لكم إن كنتم صادقين ألم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها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 وإذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأُصِّتُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَالكُرْبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُ وَخِفَتَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَ عنها. لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولو يسجدون